كلا بل تحبون العاجله كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره وجوه ربها ناظره وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۖ وَأَنتُمْ يَوْمَئِذٍ بَاكِرَةٌ ۚ طَغَىٰ نُؤَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةٌ التراقي وقيل من راق فقيل من راق وظن انه الفراق, أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالسر مساق الى ربك يم المساق فلا صدق ولا خلى انا صدق ولا خلى ولكن كذب وتولى ولكن كذب وتولى ام ذهب الى اهله يتمطى إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى, أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان فَكُنْ سُنَا أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى أَلَمْ يَكُنْ كُنْتَةً مِنْ نُطْفَةٍ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ علقة فخلق خَلَقَ آدَمَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَجَرَهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ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 And your mala